غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إبن دا ربه لدا خفيا قال ربي إني وهن العظم إني واشتعل الرأس شيفو ولم أكن بدعاءك رب شقيا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 وَحَلَالًا لَّنَا دُونَكُمْ وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَالتَّرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا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 ولينجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضي فحملته فتبدث به مكان قصيّا فأجاه أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قرعي على ربك تحتك سريا وهزي اليك بجرن نخله تساقط عليك رطبا جنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَدْلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا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 قال إني عبد الله آتا الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة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 وَلِاخْتَلَفَتِ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَالْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا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 وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولا دينه من جانب الطور الأيمن وقرب له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 إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم ومن من حملنا مع لوح ومن حملنا مع لوح ومن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 فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمَنَ وعمل صالحاً فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام ولهم رزقهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرته وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كانت طيّا وما نزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبق لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَلِرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ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 كحتم منقضيا ثم ننج الذين اتقوا ثم ننج الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بيينات قال الذين كفروا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 أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ولسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل مِنْهُمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ من أحد أو تسمع لهم ركزا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا. Akbar, Allah Akbar. Allaha Akbar. Allah Akbar. Allaha Akbar. Allah! السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة <الله>